وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغنن فَتَوَلَّ عَنْهُمْ يَوْمَ يَدْعُو الدَّاهِي إِلَى شَيْءٍ نُّكُرْ خُشَّ عَنْ أَبْصَارِهِمْ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُهْتَعِينَ إلَى الدَّاعِيَ يَقُولُ الْكَافِرُونَ هَذَا يَوْمٌ عَسِرٌ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا وَقَالُوا وَقَالُوا مَجْنُونُ وَزْدُجِرٌ فَدَعَ رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على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 كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تزع الناس كأنهم أعجاز, كأنهم أعجاز نخل منذر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 سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واستبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي ونذر إنا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 إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من دينا كذلك نجزي من شكر ولقد انذرهم بطشتنا فتماروا بنذر ولقد رودوه عن ضيفه فطمسنا اعينهم فذوقوا فذوقوا عذابي ونذر ولقد صدمهم بكره عذاب مستقر فذوقوا هذا ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ولقد جاء ال فرعون كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براة في الزبر أم يقولون نحن جميع سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدها وأمر إن المجرمين في طلاؤ وسعر يوم يسحبون في النار يوم يسحبون في النار هبون في النار على وجوههم ذوق مسّ قر إن كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة إلا نصر ولقد اهلكنا اشياكم فاهل من مذكير وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر إن المتقين في الجنات وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر إن إن المتقين في جنات، إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند ملك مقتدر.